يا رسول منهم يتلو عليهم اياتي ويذكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون